الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى اله وصحبه أ ج م ع ي ن لقد ب د أ ن ا في ا ل ج ر س الماضي بالكلام على مباحث القضاء فتكلمنا على حكم القضاء فقلنا قد يكون فرض عين فيما إ ذ ا لم يكن في ا ل ن ا ح ي ة إ ل ا رجل واحد ن ص ب ح لتولي المنطق وقد يكون فرض ك ف ا ي ة إ ذ ا وجد غيره ثم تكلمنا على أ ح ك ا م طلب القضاء ممن هو أ ه ل له فيما إ ذ ا كان مشتهرا أ و كان خاملا وكان يرجو لتوليه للقضاء م ص ح ة ع ا م ة للمسلمين وتكلمنا على ت و ل ي ة الفاضل مع وجود من هو أ ف ض ل منه م وما يتعلق بهذه الموضوعات وسنتكلم اليوم إ ن شاء الله على شرط القاضي ما هي الشروط التي يجب أ ن تتوفر في الانسان حتى يكون قاضيا والشروط الشروط ذكروها وذلك واجتهاده يكون قواعد التي ذكرها العلماء للقاضي التي القاضي حينما القضية لابد أن فيها واجتهاده في القضية لابد أن يكون ضمن قواعد الشريعة للمجتهد لأن عليه تعرض مجتهد يجتهد هي في ضمن نفس أن أن لا بد أ ن يذكر فيها حكم الله تعالى فالقاضي هو المجتهد والمجتهد هو القاضي هذا هو ا ل أ س ا س في موضوع القضاء قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى وشرط القاضي مسلم مكلف حر ذكر عدل سميع بصير ناطق كاف مجتهد وهو أ ن يعرف من الكتاب و ا ل س ن ة ما يتعلق ب ا ل أ ح ك ا م وخاصه وعامه ومجمله ومبينه وناسخه ومنسوخه ومتواتر ا ل س ن ة وغيره والمتصل والمرسل وحال الرواه ق و ة و ض ع ف ولسان العرب ل غ ة ونحو و أ ق و ا ل العلماء من ا ل ص ح ا ب ة فمن بعدهم اجماعا واختلافا والقياس ب أ ن و ا ع ه الشرط ا ل أ و ل من شروط القاضي أ ن يكون مسلما فلا يجوز أ ن يولى على المسلمين رجل كافر ل أ ن الله تعالى قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا والقضاء من أ ع ل ى درجات ا ل و ل ا ي ة و أ ع ظ م ه ا ف إ ذ ا حرم الله تعالى على الكافر أ ن يعلو على المسلم د ر ج ة أ ن يليه في د ر ج ة فمن باب اولى انه يحرم عليه أ ن يليه في أ ع ظ م الدرجات وهو القضاء ولا يجوز أ ن يولى على الكفار حتى إ ذ ا كان الكفار في د و ل ة إ س ل ا م ي ة لا يولى عليهم الكافر ل أ ن القصد به فضل ا ل أ ح ك ا م والكافر جاهل بها ما يعرفها فكيف يولى على ا ل ك ف ر و أ م ا ما جرت به ا ل ع ا د ة من أ ن ه يولى في ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة على النصارى رجل ا ل نصران ي وعلى اليهود ي رجل يهودي على على الكفار يولى على الكفار رجل منهم فقد قال ا ل إ م ا م الماوردي والروياني قال إ ن م ا هي ر ي ا س ة و ز ع ا م ة وليست تقليدا لحكم القضاء و إ ل ا ف أ ح ك ا م القضاء إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نولي رجلا يحكم فلا بد أ ن يحكم بما أ ن ز ل الله وهؤلاء لا يعرفون ما أ ن ز ل الله و لا يعرفون أ ح ك ا م الله تعالى ف إ ذ د ا هي توليه من قبيل ا ل ز ع ا م ة و ا ل ر ي ا س ة فيما بينهم فالشرط الاول أ ن يكون مسلما فلا يجوز ت و ل ي ة الكافر اجماعا بلا خلاف بين علماء المسلمين الشرط الثاني أ ن يكون مكلفه والمكلف هنا هو البالغ العاقل البالغ العاقل ولا يراد بالمكلف هنا ما يذكره علماء التوحيد عن المكلف المكلف هنا هو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة للخطاب لا هذا بلغته وتأهل يتكلم هو نحن على التكليف الذي يصير به الانسان مؤمنا او لا يصير به مؤمنا ً بالغاً نحن الآن نتكلم في دولة الإسلام بالنسبة للأبناء المسلمين ساهين الشرط الأول نتكلم دولة في وهو يولى رجل الصغير؟ قال لا يشترط به أن يكون عاقلة فلا يولى الصبي ولا يولى ولا يكفي في العقل أ ن يكون عنده مطلق العقل أ و مجرد العقل الذي يقال في إ ن س ا ن به إ ن ه عاقل و إ ن م ا ي ر ض ي ه العاقل العقل الذي يليق بالقضاء على ما سنبشره إ ن شاء الله في ن ه ا ي ة م ب ا ح ث ن ا على شروطه والشرط الثالث أ ن يكون ح ر ة فلا يولى الرقيق سواء كان الرقيق كله ر ق ي ق ة أ م كان بعضه ر ق ي ق ة وهو المباعث كلاهما لا يصح والشرط الرابع أ ن يكون ذكرا فلا تولى ا ل م ر أ ة القضاء وهو مما يكاد يكون إ ج م ا ع لولا خلاف محمد بن جرير بن الطبري رحمه الله تعالى وذلك لما رواه وسلم قوم ولوا وذكر ولأن لما البخاري رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح الشارع عقل الشارع عندكم رحمه أمرهم امرأة هنا مثاء ناقصات أن و أ ن ا لا أ ر ي د أ ن امر على هذه ا ل ف ق ر ة مرور الكرام ل أ ن ه ا من ا ل أ م و ر ا ل م ه م ة ولا سيما في, في عصرنا هذا ونحن نسمع كل يوم ممن اتصفوا ب ص ف ة العلم وممن لبسوا الجبب والعمائم يزنزنون حول هذا الموضوع ف ض ا ح مساء بل وصل ا ل أ م ر لبعضهم إ ل ى أ ن أ خ ذ ي ت ه ت م بفقهاء المسلمين وعلمائهم بل تهكم بصحيح البخاري وتهكم بصحيح مسلم يريد أ ن ي خ د ع أ ح ك ا م ا ل ش ر ي ع ة لعقله ولا يريد أ ن يجعل عقله تابعا لقوانين ا ل ش ر ي ع ة وطبعا هذا لا ينتج إ ل ا ب أ ح د أ م ر ي ن إ م ا ب ز ن د ق ة م ب ط ل ة كفعل ا ل ز ن ا د ق ة في كل زمان ومكان قديما وحديثا النفاق وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووجد بعد عصره في زمن ا ل ص ح ا ب ة وفي زمن التابعين وفي زمن ا ل أ ئ م ة ا ل م س ت ه د ي ن وكثير ممن كان ي ت ذ ن د ق كان عالما ليس جاهلا النظام حينما أ خ ذ يطعن بنصوص ا ل ق ر آ ن الكريم وبنصوص ا ل ش ر ي ع ة الغراء وحينما أ خ ذ يطعن ب ا ل إ ج م ا ع و بالقياس ما كان جاهلا و ما كان ج ر ا كان ولذلك كان في عدة معرفة على أقدر الطعن الناس من من غيره ولذلك ا ن خوفنا ب ي عليه صلى الله عليه وسلم ه ا ا ق أخوف ما أخاف على أمتي ما من على ل ع ل ي م الاسلام س ن ن م ب ن ل ن ق ل ب ه ف المرتد ر غ من ا إ ي ا هذا جدا الإسلام ن ولذلك مخيف م جعل عقوبة ع ق و ب ة غ ا س ي ة ل أ ن ا ل إ ن س ا ن حينما يرتد هذا عنده مطلع على, على الاسلام مطلعا على قوانين ا ل ش ر ي ع ة وقد وضع يده على إ ذ اهل كان من العلمين ع ما وجد من علماء أ م ت ن ا رجل ما اقول مرتد فاتر ما وجد عندنا رجل بالاخر س ي ر ة علماء أ م ت ن ا س ي ر ة الكل س ي ر ة ك تكون سير ة خ ي ا ر ي ة س ي ر ة س ي ر ة ا ل أ ن ب ي ا ء لكنهم ليسوا ب أ ن ب ي ا ء و إ ن م ا ا م ت د ا ج للنبوه العلماء ورثه ا ل أ ن ب ي ا ء نعم لكن يعني واحد عنده اطلاع على بعض المعارف يرتد والجياز لله تعالى هذا سوف ي ش و ي هذه المعارف سوف يوسوس للناس ولذلك جعل التامر ع ق و ب ة ز ا ج ر ة ق ا س ي ة ع ن ي ف ة الا وهي القتل ولا يرد ولا يورث فمثل هذه ا ل أ م و ر م ا تنتج إ ل ا عن أ ح د أ م ر ك اما عن ا ل ز ن د ق ة و إ م ا عن الجهل وكلاهما مصيبه ة و ك ل ا م مصيبة ا الزندقه م ص ي ب ة والجهل م ص ي ب ة ل أ ن ه حينما يتكلم ويبكي بغير ما أ ن ز ل الله بل حينما ي ت ه ك م بقوانين ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ه وبقواعدها وبالكتاب وإن يتكلمون المقدس عندنا بعد كتاب الله تعالى هذا إن كان زنديقا فالأمر مصيبة كما قلت وإن كان جاهلا الزنديق على كان مصيبة أعظم من قد بعد إن فضرره المرأة ضرر يريدون أ ن تكون ا ل م ر أ ة ق ا ض ي ة ويريدون من المرأة أن ت ك ويريدون ن حاكمة و ونحن ي ي ر د و و ن ما فرق ا ل إ س ل ا م عندنا بين الرجل و ا ل م ر أ ة في شيء أ ب د ا ا ل م ر أ ة مكلفة ا ل مكلفه ر أ ة م ة للرجل التكاليف في العام و ن ا كالرجل أشياء اختصت المرأة أشياء لايشرقها فيها اختصت تها الرجل وهناك أشياء اختصت لا تشركه فيها المرأة وهكذا خلق الله الكون وهكذا رتبه ا ل م ر أ ة قديما وحديثه تختلف عن الرجل في تكوينها وتختلف عن الرجل في تفكيرها وتختلف عن الرجل في طبائعها تختلف عن الرجل في عواطفها تختلف عن الرجل في أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة والعالم اليوم الذي يسمونه بالعالم المتحلل بسمه متحضر هو العالم الذي جرد ا ل م ر أ ة من كل شيء هل سلم ا ل م ر أ ة و ز ا ر ة الدفاع هل تعرفون و ز ي ر ة للدفاع في العالم روسيا التي رعت ا ل إ ل ح ا د في العصر الحديث قبل أ ن تنتهي رعت ا ل إ ل ح ا د و ا ل إ ب ا ح ي ة في العالم هل و ص ل م ت ا ل م ر أ ة و ز ا ر ة الدفاع هل سلمت ا م ر أ ة و ز ا ر ة ا ل د ا خ ل ي ة لا ما عملت هذا ا ل آ ن أ و ر و ب ا بكل ما فيها من تحرر ا ل م ر أ ة فيما يقولون هل انتلمت ا ل م ر أ ة و ز ا ر ة دفاع هل انتلمت ا ل م ر أ ة و ز ا ر ة د ا خ ل ي ة هل انتلمت ا ل م ر أ ة منصبا خطيرا حتى ت ا ث الجواب لا ل أ ن ا ل م ر أ ة لها قدره ولها ط ا ق ة والرجل له قدره وله ط ا ق ة وكل عاقل في الكون يقول وضع ا ل م ر أ ة في مكان الرجل إ ف س افساد د العالم إ كل نظم العالم أستاذ هذا بشكل عام. المرأة لماذا لم المرأة أن يكونني ب لماذا لم يجعل الاسلام ل ل م ر أ ة أ ن تتولى القضاء أ و ا ل إ م ا ر ة العظمى لماذا لم يجعل ا ل إ س ل ا م ش ه ا د ة ا ل م ر أ ة ك ش ه ا د ة الرجل فيما يختلف فيه الرجال والنساء هناك أ م و ر م خ ت ص ة بالنساء ما تقبل فيها إ ل ا ش ه ا د ة النساء ا ل ش ه ا د ة على ا ل أ ب ض ا ع ا ل ش ه ا د ة على الرضاع في بعض بالمرأة تتطلع ع الأمور المختصة لا ل هناك ا إلا المرأة ما عليها إلا تتطلع المرأة يشتعى بها الرجل و ق ب ل ه ش امور ا ل ظمن ا الشهادة س ك يشترك مباحث ب القضاع ا ت فيها الرجل والمراه أ الرجل أن ة تستطيع يشهد ه ب ش ا الحقوق المالية د ة على لماذا لم يجعل ا ل إ س ل ا م ش ه ا د ة ا ل م ر أ ة ك ش ه ا د ة الرجل الجواب على هذا ما ذكرته لكم قبل قليل هو أ ن الله سبحانه وتعالى جعل ا ل م ر أ ة في تكوين يختلف عن تكوين الرجل ا ل م ر أ ة لها تكوين يختلف عن تكوين الرجل ا ل م ر أ ة ض ع ي ف ة في قدراتها ا ل ب د ن ي ة ا ل ع ض ل ي ة وهذا هو الشان العام الغالب في نساء البشر جميعا منذ عهد آ د م إ ل ى ساعتنا هذه و إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة ل ل م ص ا ر ع الحره ف العالم من هم روادها في ا ع م ا ل أ غ ل ب الرجال هل وجدت ا م ر ا ة تصارع ر ج ل حتى لو وجدت ا م ر ا ة تصارع مصارعه حره تلعب مع ا م ر أ ة وقليل وقليل جدا هل لعبت مع رجل لا لماذا ت تلعب ن س ي الأرضي ا ر أ ة مع م مرأة ر ة هل لعبت مرأة مع رجل مع لماذا, لماذا لم يجعل رواد ا ل ر ي ا ض ة ما جعلوا ا ل م ر أ ة م س ا و ي ة للرجل ق ا لماذا تلعب قال لان أ ن ط ق ت تختلف ه ا ع طاقتها أو تختلف ت متتاوية ت ف في و والطاقة ق القدرة طاقة عليها معها معينة لأنها المرأة لها طاقة معينة. تختلف عن طاقته ة الرجل هذا لا ي خ ل ا عاقلان الدنيا دعوا مجالا وجعلوا ولذلك للمرأة للرجل مجالا、آخر. المرأة في آخر لها و ظ ي ف ة في ا ل ح ي ا ة الحمل والوضع و ت ر ب ي ة الولد ا ل م ر أ ة حينما ت أ ت ي ه ا ا ل ع ا د ة في كل شهر تستمر ا ل ع ا د ة من س ت ة أ ي ا م أ و س ب ع ة أ ي ا م في العام الاغلب وقد تصل خ م س ة عشر يوما ا ل م ر أ ة حينما ت أ ت ي ه ا ا ل ع ا د ة يختلف كل شيء فيها ربما يصاحبه مرض ربما يصاحبه د و ا ر ا ل م ر أ ة ليست ط ب ي ع ي ة ا ل آ ن في عندها شيء ليس طبيعيا لا تستطيع أ ن تتحلل منه الله الذي خلق المراه جبلها على هذا والرجل لا يصاب بمثل ا حينما قال النبي ه ن ا من أ ن الدين مختص ل ل ر ج ل ما قال ا ل إ س ل ا م هذا وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ن تقضي شطر حياتها لا تصلي ولا تصوم وبناء على ذلك فهي كالذي يعمل نصف عمل الرجل ناقصاته نقصانه دينها فهو أنها تقضي نصف نعم فرين النبي من ما حياتها لا ولا الله عقل تقضي ناقصة تصلي تصوم فهو عليه وإلى صلى وسلم المراد من كونها المرأة كونها دين بغض النظر ع ن ا ل ج ب ل التي جبلت عليها وهي الحيض في كل شهر حينما تحمل هل تكون ا ل م ر أ ة ا ل ط ب ي ع ي ة في حملها بمجرد الحمل, الحمل في أ ي ا م ه ا ل أ و ل ى ي ب د أ التغير في ط ب ي ع ة ا ل م ر أ ة وكلكم يعرف أ ن ا ل م ر أ ة في ح ا ل ة الوحم قد تتقايا من أ و ل يوم في الحمل إ ل ى أ ن تضع ولدها تكره ك ث ي ر من أ ن و ا ع الطعام تكره كثير من أ ن و ا ع الروائح يتغير نظامها في النوم و ا ل ي ق ظ ة هذا ل ل س م ا ظهر الحمل في بطنها ف إ ذ ا ظهر الحمل في بطنها نومها لا بد أ ن يكون على نظام لا تستطيع أ ن تنام على بطنها نومها على جانبها مقنن نومها على ظهرها مقنن مشيها في الطريق مقنن طعامها مقنن اتيان زوجها لها او نومها مع زوجها مقنن حياتها كلها م ق ل ل ة صار كالزجاج ب أ ي شيء يمكن أ ن يكسر ص ا ر كالشمع ب أ ن حراره يمكن أ ن تدوب هل يستوي الكائن الحي الذي ي ت ص ف بهذه الصفات مع كائن حي آ خ ر ينام ملا ع ي ن ي ن لا يوجد شيء ينقص عليه حياته لا يوجد عنده حمل ولا يوجد عنده وحم ولا يوجد عنده ولاد الولاده تدفئ موت تهدم ا ل م ر أ ة بعد أ ن تنتهي من ا ل و ل ا د ة ب ا ل س ل ا م ة ونصف الموت وكثير من النساء تموت بالولاده يجد ع ن ح م لا ل يوجد عنده آ ل ا م حمل لا يجد وضع في تربيتها للولد حينما ترضع الولد وهذا هو ا ل أ ص ل في ا ل م ر أ ة كون ا ل م ر أ ة قد نشفت عن هذا ه ذ ا ما ه و ش ي ء ط ب ي ع ي العالم ك ل اليوم يدعو ا ل م ر أ ة ل أ ن ترضع ولدها المرأة التي ل ترضع و د هل ا ه تكون في قدراتها وطاقاتها كالرجل الذي لا يخرج منه شيء هذا, هذا خلاص روح الحياه ة ل ل م ر أ ة ولذلك يضعف جسمها أ ج ا ز لها الشارع ان ت ف ت ر لماذا ل أ ن ا ل ر ض ا ع ة يضعفها إ ذ ا ما أ ف ت ر ت الولد ما يستطيع أ ن يرضع ما يجب حليبه اذا هي ب ح ا ج ة لغذاء يختلف عن غذاء الرجل هل هذا الكائن الحي الذي يمر بكل ب... بهذه ا ل أ م و ر أ ن ا م ا أ ت ك ل م على كل شيء لا م استطيع أ ن نحلل ا ل م ر أ ة والرجل و إ ن م ا أ ت ك ل م على أ ش ي ا ء لا يختلف فيها العقلاء في هذا الكون ا ل م ر أ ة من عهد آ د م إ ل ى عصرنا إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة في الشرق او الغرب الشمال أ و الجنوب المرأة هي المرأة لابد لها أن تحمل لابد لها تقاسي وتعالي الحمل لابد لها تحمل من أن أن أن هي تضع لابد لها أ ن تعاني وتقاسي اثناء الوضع لابد لها أ ن ترضع ولدها ولابد أ ن تتحمل ما يترتب على الرضاعه الام كان يوجد بينها وبين ولدها سل كهربائي بمجرد تقلب ولدها في الفراش س ت ح ر ك عينها ويتحرك قلبها هل هذا الكائن ا ل آ ن في تمتعه بقوته وملكاته وطاقاته كذلك الكائن الذي لا يمر في شيء من هذا نحن اردنا ا ل م ح ك م ة أ ي عاقل في هذا الكون هل ا ل م ر أ ة في طاقاتها وملكاتها ا ل آ ن كطاقات الرجل يقول لك لا مستحيل ف ا ل م ر أ ا ل ت لا تنام كل الليل كيف تستطيع أ ن تضبط تفكيرها وان يكون تفكيرها مستزنا ا ت ز ا ل تفكير الرجل ه لا يمكن ه ذ لا يمكن هذا بحال ا ل أ ح و ا ل نحن إ ذ ا غضبنا النظر عن ا ل م ر أ ة قلنا ما نعرف ا ل م ر أ ة لي لي وكان حي اخر لابد ل ويعمل فتقوى عضلاته ان ح يمر هذا الكائن الحي نصر نصر. لابد أن يمر في دوره تستمر من سبعه ايام الى خمسه عشر يوما ي ك ويعاني ن وضعه ف ه ا و ض غير طبيعي وبعد ذلك يحمل ي وبعد ع و ذلك الام الحمل الذي يعني كل فظائعه في ا ل ح ي ا ة تتغير بعض النساء تبكي من أ و ل أ ي ا م الحمل إ ل ى أ ن تضع ا بمجرد رؤيتك باي شيء تبكي ليست بيدها ي ليس ل س كائنا حيا طبيعيا بطد عندها الشيء ما الرجل شيء في, في شيء آخر عندها عند هو ه موجود ذ ف و ص ف ت له وضع, المرأة وضع الرجل م أ ة ووضع ا ل ر ما أ ع ت ق د أ ن عاقلا في هذا الكون ت س و ي بينهما مستحيل يقول لك هذا لا يمكن ل لا يمكن ان ي م ك أن يستويا الرجل ا ل م ر أ ة لا يستويان وبناء على هذا قالت ش ه ا د ة ا ل م ر أ ة على النصف من شهاده الرجل وعلم الشرع هذا أ ن تضل إ ح د ا ه م ا فتذكر إ ح د ا ه م ا ا خ ر ى من أ ي ن ي أ ت ي ه ا الضلال والنسيان ياتيها أ ت ي ه النسيان الآلام ا ل من هذه الآلام التي تمر ب ي ي أ ت ه النسيان ا من هذه الحالات التي تجعل أ ك ب ر جبال في ا ل أ ر ض ي ت ت ز د ي ط و ر ا ل إ ن س ا ن نفسه أ ن ه يحمل في بطنه ولدا وحوله من الدماء و ح و ا ل ي عشره كيلو ل د مع الدماء الموجوده حوله بدون شيء يفرض انه شيء ثقيل هذا علاقة لا بنومه ولا ب ح ر ك ة شيء كيف يكون وضعه كيف يكون وضعه ف إ ذ ا أ ض ف ن ا إ ل ى هذا أ ن نومه مقنن وحركته م ق ن ن ة وتقلب في الفراش مقنن وكشف ل ي ء ي حياته مقنن لو حكمنا العاقل عقلاء في ا ل أ ر ض كيف تقول والله ق ا ل ا ل م ر أ ة ا ل مفترض بها ما تقمت شهادتها ل ه ا ل ي ا لو أ ر ا د انسان ل إ ي حكم عقله المجرد لقال ا ل م ر أ ة في مثل هذه الحالات ما تكلف شيئا نهائيا لو أ ر ا د ك تشهد مفترض بنا أ ن نمنعها من ا ل ش ه ا د ة ل أ ن ه ا ليست ث و ي ة ا ل آ ن في تفكيرها وفي قدراتها لكننا نقول كما قال الشارع الشارع قالت ش ه ا د ة عن نصف من ش ه ا د ة الرجل ان تضل إ ح د ا ه م ا فتذكر إ ح د ا ه م ا ا ل أ خ ر ى من أ ج ل هذا منع ا ل إ س ل ا م ا ل م ر أ ة من القضاء لا لان ا ل م ر أ ة لا تفهم كثير من النساء يفهمن اكثر من تسمينا ل ر ج ا ل نحن لا ندرس في ا ل ج ا م ع ة قد نجد بعض الطالبات أ ف ض ل من كثير من الطلاب ما بينهم العقل. هذا لا يفهم هذا يفهم لكن ا ل م ر أ ة سرعان ما يتغير تكوينها وطبيعتها بمجرد الحمد والوضع و ا ل و ل ا د ة ولكن الرجل في كل يوم يزداد ثباتا ويزداد ق و ة أ ن ا ما أ ت ك ل م ا ل آ ن على تحذير شخصيه وتكوين المراه وتكوين الرجل تحذير كامل هذا يحتاج إلى محاضرات كلكم يعرف الكثير عن هذا الموضوع ويتكلم عن ا ل ش ي ا ء الكليه الرئيسيه التي لا ت ق ف ى على بصير في هذا الكون من أ ج ل هذا قال ا ل إ س ل ا م ما أ ف ل ح قوم ولوا أمرهم م ر أ ة هذه امرهم ل أ ة ع ن د ا أشياء تصريفها ا ا عن ع ل ز ة و ا ل ر ا س ة ت ص ر ف ه ا القضاء تصريفها عن الحكم هذه ما تجد في بطنها、ولد. إذا كان الإسلام قادل قاضي لا قاض اثنين وهو غضبان عن عن بين ولد يقضي تجد في هذه وهو حتى لا يتشوش ذهنه بسبب الغضب وقاتل ا ع ل م ا ء كل ما في معنى الغضب على الغضب فقالوا لا يقضي القاضي اذا كان, كان, كان حاقما وعنده غائط فيقضي من أجل ب ق ض ا غير ع ا د ل حتى يصل إلى يصل ل ا ا ط ع م أو تقضي ا ل م ر أ ة وفي بسطها ولد يتحرك وتقضي ا ل م ر أ ة وهي تتوهم فيما تتقايع والقيت ن و ذو ت ق الموت ر أ ة بين الناس ي ف تطوى تنام أو أن الليل المرأة في لك الليل؟ أو تقضي وكثير من كمال تستطيع ان ل ر ق ي على ظهرها ابدا كيف تقضي المراه أ ة في هذه ل ل سلام النبي ل ح ا دعني ع من ي الصلاة والسلام ما الزليل الآن العقراء أجعله لن أريد أن أنه تحقق في هذه الحاله ن ي أقول له أن تقضي المرأة ه الأوصاف التي نقولها عاقرا أرضى بقضائها فالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حينما يقول هذا الكلام ما يقوله ليمنع ا ل م ر أ ة حقا لها و إ ن م ا يقوله ليضع ا ل م ر أ ة في موضعها يجب ان يكرم ا ل م ر أ ة وكل شيء وضع في غير موضعه يهان إ ذ ا مدحت إ ن س ا ن ا فوق ما هو عليه تكون قد ذممته أ ل ق ا ب م م ل ك ة في غير موضعها كالهر يعكس ا ن ت ف ا ق ا طوله ا ل أ س د هذا ذم للانسان حينما تمدحه بما ليس فيه تكون قد ذممته وحينما نضع ا ل م ر أ ة في غير موضعها نكون قد ذممناها نكون قد احتقرناها ل ل م ر أ ة ف ا ل إ س ل ا م حينما قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لن ي ك ل ح قوم و ل ا أ ض ر ا ه م ا م ر أ ة لماذا لا ل أ ن ا ل م ر أ ة محتقره في مجتمعنا النساء شقائق الرجال لولا ا ل م ر أ ة ما يقوم تقوم ا ل ح ي ا ة الرجل بدون ا م ر أ ة لا يستطيع أ ن يعيش المراه هي مسمي م ة احد ن ي ا هي ز ي ن ة ا ل ح ي ا ة الدنيا وما ارتقى أ ح د في ا ل م ر أ ة كما ارتقى بها ا ل إ س ل ا م وصل بها إ ل ى الجلوى ولو أ ن نساء الغرب قد اطلعن ا على ما جعله ا ل إ س ل ا م من حقوق ل ل م ر أ ة في ا ل إ س ل ا م لقاتل كل م ر أ ة غ ر ب ي ة من اجل الوصول إ ل ى ا ل إ س ل ا م لتطبيقها عليها فارتقى أ ح د ب ا ل م ر أ ة كما ارتقى بها ا ل إ س ل ا م و ا س ل ا م حينما منعها القضاء ما منعها القضاء اعتداء على حقها و إ ن م ا أ ع ط ا ه ا حقها الكامل قال لها هذا لا يناسبك ل أ ن ك لو قضيت بهذه المواصفات ا لحكمت ت ي ذكرناها ل بين الناس بغير الحق ولجنيت على نفسك ل أ ن الناس سوف لا يرضون بهذه ا ل أ ح ك ا م ربما يقول لي قائل ليس من الضروري أن تكون من متزوجة ليس من الضروري ان ل ض ر ر و ي أ تكون م ت ز و ج ة ن حينما ن ح نضع الاحكام أ ح ك م ما ا نضع ل أ بناء على النشاز نحن نعلم أ ن بعض النساء يفقن في قدراتهن وطاقاتهن الملايين من الرجال وجد على من ر التاريخ وجد م النساء من وصلت إ ل ى الزعامات العليا وقادت جيوش وقادت أ م م لكن هذا ليس من ش أ ن ا ل م ر أ ة هذا ما هو الشيء الطبيعي في ا ل م ر أ ة هذا نشاز كما أ ن ن ي أ ج د بعض الرجال دون القسط في جبنه وفي بخره وفي كثير من ع ن ا ص ر ا ل ا ن س ا ن ي ة عنده اجده اقل من أ د ن ى الكائنات ا ل ح ي ة هذا ما هو الشان الطبيعي ل ل إ ن س ا ن ما هي ط ب ي ع ة الرجل أ ن ا حينما اتكلم على الرجل استوي الرجل ع العاد وحينما اتكلم على ا ل م ر أ ة ا ل ع ا د ي ة بمواصفاتها التي جبلت عليه ا ل أ ص ل في ا ل م ر أ ة أ ن ه ا تتزوج او لا تتزوج ا ل أ ص ل في المراه في انها تتزوج وكذلك الرجل اصب في انه يتزوج الاصل في المراه انها تحمل كون بعض النساء ما ت ح م ل ش ثاني هذا لا علاقه لي به كون بعض النساء نشهد صارت قائده وصارت بلهما لا مانع من هذا لا مانع من ه ل كل النساء كانوا سرقا فاعلين الاسلام هل كل النساء كنا ك س ي د ة ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها لا هل كل النساء كشجره الدر لا هل كل النساء يعني كفلانه و ف ل ا ن ا ممن نبغنا هؤلاء نصفها م ع ج و د ا ت على ا ل أ ص ا ب ع في كل الامم على مر العصور وكر الدهور منذ عهد آ د م إلى الى ي و معجودات م ع ل اليوم أ ص ا ب ع ف أمم ما كلها ل ا ا فنحن نضع ن ق ن بناء النشال على ا القانون بناء القطرة ما نضع القانون نضع نضع بناء على بناء نضع بناء على الأعمى الأغلب م نحن أ و ا الفجر ل حينما نقول ا ل إ ي م ا ن ف ل ي أ ن ا ما اقول صلي ب ص ل ا ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حينما ق ر أ فبعد انسان شرع الحكم الذي يستطيع أ ن يعمله كل رجل ما يختصه الرجال ما يستطيع أ ن يعمله كل رجل لا نظر إ ل ى الانسان الميت الذي لا يتحرك ولا نظر إ ل ى الرجل لا يستطيع أ ن يعمل عمل آ ل ا ف الرجال لا هذا يعني يعتبر ميزان ولا ذاك يعتبر ميزانا خ ي ر ا ل أ م و ر الوسط حينما ت ض ع القوانين س باجتهاد منا أو او ل ق ا ن ن ي شرعها الله سبحانه وتعالى القوانين السبعيه التي تلقيناها عن الوحي ما شرع الله لنا من القوانين شرعه ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ح و ا ل ا ل ع ا م ة من الرجل والمراه أ أ ة إيش ح و ل المرأة العامة ل ا شرع ا القوانين ما يناسبها فإذا نشدت برأة عن هذا من نشدت عن برأة هذا شيء طبيعي نتوقعه ولكن لا نستطيع ان نعطيه حكمه ما نحكم على كل النساء من خلال حكمنا على س ي د ة ع ا ئ ش ة نحكم على ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة التي كانت ت ت د ر ك على كبار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك نقول كل النساء ك ا س ي د ك ع ا ئ ش ة ما يصير هذا خ ط أ لا يمكن أ ن يقع في الدنيا م ن ظ ر الى الخنساء وعلى ذلك نقول كل النساء يجب أ ن يكنا و كالخنساء هذا خ ط أ ما يصح ه ذ ا بالعكس القياس السليمه نسير بخير ا خ ط ي ن ا ننظر إ ل ى الضعيف ونشرع ا ل أ ح ك ا م ب ن ا ء ً عليه ومع هذا الاسلام حينما شرع ت الاحكام ا ل ش ر ع ي ة لا شرعها ب ا ل ن س ب ة للضعيف ا ل ن ي ة الذي لا يتحرك ولا ب ا ل ن س ب ة ل ل إ ن س ا ن القوي الذي يعمل أ ع م ا ل الجبارره لا و إ ن م ا ب ا ل ن س ب ة ل ع ا م ة الناس سواء اكانوا من الرجال أ م كانوا من النساء ف أ ح د المعاصرين ممن تعرفونه جميعا لا داعي لذكر اسمه لا داعي لذكر الاسماء وصل الامر ب ذ ا ك س ت ه ب ك م ب ص ر ي ح البخاري لن أ ا ل ن ب ي عليه الصلاة والسلام قال لن ي ف ت ح قوم ولوا امرهم امراه لماذا هذا حماس المراه لا اجري انتم نسيتم كل ما قاله الاسلام في ا ل م ر أ ة وارجحتم بهذا الحديث وماذا يوجد جماعة من من الاسلام هذا الحديث الدين يا لا اراد ان يأخذ في يتجزه كل عقلا ينراسب ويدع منه ما يخالف ع ق ل ا ا ك ا س ر المرتد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما س ج ر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما نحن إذا كنا إذا الصحيح المخاري نعتبر بعد الله تعالى الكتاب فيجب نقبله وأن م ن ا ل م س ل م ي ن نحن ا ل آ ن نريد أ ن نجعل الشرع تبعا لشهواتنا ولا نريد ان نحتكم الى الشرع ن ح ن ا ل آ نريد ن أ ن نجعل إ س ل ا م ا جديدا يتهاكمون في هذا الحديث مع أ ن ه موجوده في صحيح ا ل ب خ ا ل ي وما إ ذ ا يجب فيه من عين لو عرض ه على كل عاقل في الدنيا لقى هذا, هذا الذي يجب أن يكون. ه ذ ان الذي يجب أ يكون نعم كان العلماء للمعقول مخالفاً قالوا إذا كان الحديث مخالفاً ل ي ح ك م والمعقول اليقينيه ل ع ل د وعقل و عمر إ م الأمور ا ا ل ق ي ي ن العقليه ا كاجتماع النقيضين لو جئنا وجدنا حديثا يقول النقيضان يجتمعان هذا مستحيل. الله تعالى جعله تعالى لا يمكن أن يقول الشارع شيئا مستحيل مستحيلة يمكن يقول أن م س ت ح ي ل ة لانه يناقض نفسه و الذي جعله م س ت ح ي ل ة ك أ ن لن ج د حديثا يقول الجرم الصغير يتسع للجرم الكبير يتدخل الأرضية في البيضة نقول هذا حديث ليس بالصحيح الكرة الكشرة نقول هذا لأنه عقلا محارا ل أ ن ه م حال عقل و ق د ر ة الله تعالى لا تتعلق بالمحال الله تعالى جعله محالا كيف يخالفه فنحكم على ا ل ح ق على هذا القانون أ و على هذا الحديث ل أ ن ه موضوع هذا الذي قاله علماء ا ل ص ل ا ح العبيد و أ م ا أ ن نجعل أ ح ا د ي ث البخاري و أ ح ا د ي ث مسلم أبنج أ على ح ا د ي ث ا ل ن ب ي صلى الله ع ل ي ه و س لكل م تابعة ل عقل معنى هذا أ ن كل إ ن س ا ن منا يجب أ ن يكون له كتاب في ا ل س ن ة لا توجد عندنا قواعد ولا توجد عندنا ضوابط و إ ن م ا صار ا أ م ر ه يرجع إ ل ى شهواتنا و أ ه و ا ئ ن ا فما وافا شهوتنا عملنا به وما خالف شهوتنا حكمنا عليه بالوضع والبطلان هذا كلام خطير جدا ولو فتحنا هذا الباب ل ن س ل خ ن ا من شرع الله تعالى كله وهذا هو المراد النهايه اناس يتحكمون لن يفلح قوم ولوا أ م ر ه امرا واناس يقولون أ ن ت م أ ع ل م ب أ م و ر دنياكم يعني شرع من القوانين في المعاملات ما تشاء مدام ما دام يصلح دنياك فاحل ما حرم الله وحرم ما أ ح ل ق و احاديث ن ي الاجاره والرهن والبيع ح والشراء ح والسلم ح والقراص ح ما ذ المراد ق ا ه الله عليه ا النبي صلى ل و س من م ب أ ن ت م أ ع ل م بشؤون دنياكم هل المراد به دعوه سنتي ودعوا كتاب الله تعالى و ا ت م ع و ا شهواتكم و أ ه و ا ء ك م و إ ن م ا هو الضلال و ا ل ا ن ف ر ا ف الضلال والانحراف كما قال ا ل إ م ا م الغزالي ما من ذي ش ب ه ة إ ل ا ويجد بشبهته دليلا من كتاب الله أ و س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعم وأحد وإذ وبأمثاله المتعالمين الذين يتزيرن بزي العلماء وإذ تهكم بهذا الحديث هؤلاء بهذا بزي مثال ه في الدنيا مارجريت تاتشر هذه بريطانيا ولت مارجريت ت ا ت ه ر وتقدمت يا ج م ا ع ة بريطانيا صارت بريطانيا م وراء مارجريت تاتشر ولما ربيت ي ر ضمن بريطانيا ا ل ل ي قامت على مبادئ وردوم استطاعت ت ص ي ا د و ل ة كبرى عظمى في هذا العالم على غ ف ل ة من أ ص ح ا ب الحق لما نام اصحاب الحق عن حقهم نبغت بريطانيا ونبغت فرنسا ونبغت أ و ر و ب ا و ل م غ ت أ م ر ي ك ا ولكن حينما كان أ ص ح ا ب الحق على حقهم كانت تاج على كانت كان ا ت ا ج يوضع على ر أ س م ل ك ة بريطانيا باسم ا ل د و ل ة العاليه العثمانيه ح ا ر ب و ن ن د ي م مثالهم اليوم مارجريت هيرتشار أ و ل ا م ر ا تاتشر ر ت ب ي ت ض م ن ا ل ن ظ ا م هو ل ي ه الذي أ و ج د ه ا وثانيا هل كل هل بريطانيا مارغاريت تاتشر؟ وجدت في ب ر هل وجد ي أ ل م ا ن ي ا م ا ر في ش ر ن ح س ا في المانيا ك ل ا ه ذ أ ه قالوا ف ك ت ب ه و في, في كتب ه وفي كتبه المتعدده ل ل م د ر س مدرسة لها رواد ولها أ ن ص ا ر وهناك ا ي ا د خ ف ي ة توجهها من أ ج ل عبث بدين الله تعالى و ت ش ر ق كلمه المسلمين اين تذكر هذا في كلامنا أ ن ا أ ق و ل في كل امه من ا ل أ م ا م هناك ن ا س نوابض نشوز ما تفن القوانين و ا ل أ ح ك ا م بناء على هذه ا ل ط ف ر ة بناء على هذه ا ل م ر أ ة التي ليست ط ب ي ع ي ة قد توجد ا م ر أ ة تفوق الرجال يمكن توجد ا م ر أ ة تضرب رجلين بطلين بعضهم بعض تقتلهم ب ي السنين ممكن إ اشرف هذا مستحيل ه لكن هذا ما هو ط ب ي ع ة ا ل م ر أ ة وله من ش أ ن ا ل م ر أ ة أ م ا ان ي ج د هذا في الرجال فكثير جدا لكن في النساء قليل جدا نعم نظرناه بريطانيا كله ولا تعمل مثل ما هذه المرأة كل هذا نتغاضى عنه ونقفل عنه لا نريد كانت واتطاعت تعمل علت كم امرأة مجراء مثل ما المرأة المراد أتسلم المراد مشكلة فإذا فلاسة إذا هذه هذا هذا هذا هذا تاريخ لا الرسولي الحديث كله هو كله كله هذا تولى حديث نريد كل الحديث ولو قلت لهذا القائل تعاونني عليك امراتك ي النساء راحي قوامات على الرجال ما يرضى هذا مثل الذين يقولون بالمتعه قلت عاصم بنتك ا لا ل ي تبجي ولكن و عليها ت س ن ذ ه ب أ و م ص ب ر أ م ر ي ك ا وروسيا بالسلاح الذي عندها يباع لامتنا من أ ج ل أ ن يكون السلاح المتفوق فيها الشيء الذي المثل يلفظ يصل عندهم عندنا الذي عندهم يقوم يثبت يستبع استطردت يوحى إلينا على أنه هو الوحي وهو أنه أن, ويجب أن يقوم. فأنا في الكلام على هذا الموضوع متعددة ت ص د ر في هذا الموضوع م د ر س ة م ت ك ا م ل ة لها روادها ولها مناهجها ولها العقول التي توجهها فيجب علينا أ ن نكون متنبهين لهذا نبي حينما قال ما أفلح أمر ولو ما أراد أبداً أن ينزل من قيمة المرأة وإنما أبدا عليه قيمة يرتقي الصلاة الصلاة قال أفلح الولاء المرأة وأمرأه ما قوم ما المرأة أراد أراد بالمراه الى مكانها الطبيعي مرجلها و ظ ي ف ة والرجل له و ظ ي ف ة الطفل الصغير له و ظ ي ف ة والشاب له و ظ ي ف ة والشيخ له و ظ ي ف ة اخرى الان هل في العالم كله هل يصل الشباب إ ل ى مراكز القياده هل يصل الشباب الى مراكز ا ل ق ي ا د ة من ا ل ي ح ك م العالم كله قليل جدا أ ن تجد رجلا دون الاربعين يحكم في العالم اليوم كله في أ و ر و ب ا كله ا قليل جدا لماذا ما عنده التجارب عنده عقل ويظن أ ن عقله متفوق على خ غ ل ا ق او هام سيعرف هذا حينما يكبر وفيما يعرف لا يفهمه لكن ويصلح للقياده ب أ ن يكون قائدا على ا ل ك ذ في ا ل م ع ر ك ة أ ك ث ر م ص ل ح ذلك الجليل إ ق د ا م ه واستبساله ورميه نفسه على ا ل م ر ت كل واحد الله خلقه و ظ ي ف ة في هذا الكون كل واحد له عمل فليستطيع أ ن يقوم بشيء لا يقوم به ا ل آ خ ر فحينما نضع ا ل أ م و ر في مواضعها عند ذلك يمكن أ ن تستقر حياتنا وتستمر واما إذا أردنا ن قلة ل ر ج اذا ل نولد نولي النساء من قلة الرجال الآن شغلنا كل عندنا أن من الرجال عندنا ملقين لهم ونحن بحاجة إ ن من ه ذ اردنا ل ل لا ك ا م أ د من م ر ا م ه و ل ش ي ء ان ل ج د د ي ك م ا ا ل آ ننشز واحد مرسوعة عامل ع المرأة ي ا المرأة د ة على ذلك أن المرأة يعني هذا م س أ ل ة الحجاب وضلاله انحراف ليس موجودا نهائيا ويجوز م ن ا ان تتزين كما تزين حالها و ت ص ل ع امام الرجال وشرط هذا م أ خ و ذ من كتاب الله و س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم و ت خ ت ل ق الرجال ا خ ت ل ا ط عائلي شيء مسموح ح به هذا لا مانع منه نعم فاليوم ا ل أ م ر منهج مرسوم يراد به تشويش عقول المسلمين نعم والنهايه أ ن ن ا نريد ان نحرف سنه ة النبي ع النبي ا والسلام وسابقا أنا ستة المعارسة تتكلم قدرين السنة أحد السنة أن تصفها ل م وأن توجد قوانين توجد في عليه ي ا ن أعلموا دنياكم ا ل ص ل ا ة والسلام لما توصلت اليه ع ق و ل ن من المصالح و ا ل م ب ا س د فما وجدناه م ص ح ة نعمل به ولو كان يخالف س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال لانه في هذه ا ل ح ا ل ة يكون ا ل ح د ي ث غير صحيح ولو كان موجودا في البخاري ومسلم كلام على, على البخاري ومسلم يعني التحصيل ب د أ في تحصيل سنصل الى البخاري ومسلم و غ ل ا سنصل الى ا ل ق ر آ ن الكريم قطع هذه هذا منهج لو جئنا فورا لو ب د أ و ا فورا من ا ل ق ر آ ن لما محل تبيعه ولهذا م م ا تلقف ل ك محل لكنهم بدأوا بالأمور زال ي و قدم الكتاب ص ح ي البخاري ومسلم البخاري ومسلم هذا ومسلم ومسلم الثاني ل تعالى وليس في الكتب منهما بعد القرآن وليهذا ل ه منهما قدمه كتاب بعد ا في أصح عندنا نحن المسلمين بعد كتاب الله تعالى وصحيح البخاري وذهب جمهور كبير من العلماء الى ان ما رواه البخاري يريد القطع حكمه حكم الحديث ا ل م ت و ا ت د في إ ف ا د ت ه بالعلم و إ ن كان ي ق ت ل ف طبعا من حيث ما يترتب عليه من ا ل آ ث ا ر و إ ن كان هذا مخرج ا جمهور العلماء على أ ن ه يفيد الظلمه لم يكن متواتره لكن قال جمهور ك ب ي ر من علماء امتنا ب أ ن ما في البخاري يفيد العلم من جماعة بخاري كانت كتب تقضى به الحاجات يتوصل بخاري به به يا الرغبات إلى、الرغبة. كانت إ ذ ا ضاقت ا ل ض ا ئ ق ة بالمسلمين يقراون صحيح البخاري حتى يفرج الله تعالى عنهم ما هم فيه اليوم ص ا ح ب البخاري مجالا في الطعن و ا ل ه د ر والسبب في بعض ا ل أ ح ا د ي ث التي ما وافقت عقولهم وشهواتهم و أ ه و ا ء ه م يريدون أن تكون ان ل المجتمع م ر ر أ ة في ي ي د و أن تكون ا ل م ر أ ة في ا ل المرأة م م ع د أن تكون المرأة في ا ل ش ا الطريق ر ع في في م ت ز ي ن ح ت ى ل م يكتب هذا ا ل د ع ي الجديد بما قاله اسلافه قالت ا ل م ر أ ه ايضا تتدين ت أ خ ذ ش ي ء من ا ل ز ي ن ة نعم تظهر شيئا من, من, من, من, من ايديها وجهها مانع من ا ل و ا نعم قليلا قليلا سوف نتحلل من كل ض ا ب ط من ضوابط ا ل ش ر ي ع ة فهذه الامور إ ذ ا ما وضعنا لها ضوابط وما ومنعناها ا ت د ا ا ه و م ن ا ل ن ه ا ي ة ن ه ا ي ة ب ا ر د ة و ح د ي ن ه فالفقهاء حينما قالوا من شرط القاضي أ ن يكون رجلا ما كانوا متعمدين ل ولا كانوا معتدين على حق ا ل م ر أ ة و إ ن م ا أ ر ا د و ا أ ن ي ن ز ل المرأة أن ينزل ا ل م ر أ ة منزلها و أ ر ا د و ا أ ن ينزلوا الرجل منزلته ف ي هذه ح ل ة يقوم ا ل ع العدل د ل فإذا قام ا ق س ت ر ت ا ل ح ي ا ا ة و س ت م ر واستهرت ت و إ ل ا ا ف ل ن ت ي ج ة أ ن ه ويعيش الانسان ح ي ا ة الضنك التي اخبر الله تعالى عنها ومن أ ع ر ض عن ذكري ف إ ن له معيشه ة تنضنك وإن شاء ا ل ل في في بقية يوم الدست القادم الشروط استغرقنا الكلام هذا ا نتكلم على كل كله في الكلام على ل عند م و ضنكا و ع ل ك ه مهم يعني جدا أن أسمع هذا يؤلمنا أسمع نحن أن ل جدا ا ل م ممن المجتمع أمر يتهكم الحسنة أن عنه عرفوا بالدعوة عرفوا تعالى بالسيرة هريرة رضي في الله به بأبي وصل ويسمي فقه الفقه البدوي يا جماعة هذا الكلام يلزم ع ن ي ي منه الكفر هذا الحزن لابي هريره لانه أ ع ظ م رواه ا ل إ س ل ا م الطعن ب ب ي هرير طعن ج م ل ة ك ب ي ر ة من س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نافع الذي قال العلماء فيه إنه أثبت من ابن بن نافع الله�� أثبت عبد سالم عمر المولة قال العلماء ما رواه مالك عن نافعين عن عبد الله بن عمر اثبت مما رواه مالك عن سالم بن عبد الله بن عمر نافع هذا التي كانت سلسله ة سلسله الذهب العبد الابر العبد نافع ايش المراد من هذا يعني انها لم ت د تريد دينا لم نعد ي ر ي د ان ن ق ض ع ا لقواعد الدين ي وقوانينه ي ر ي د ان نضع البشر دينا من عند انفسنا سبحان ا ل س ؤ ا من الغربيين سبحان ا ل س ؤ ا من أ و ر و ب ا حين ت ا ف و ر و ب ا ت ف ر ت بالدين كله ولذلك هذا منهجها هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام من بعض الكتاب يقولون ب ب ع ض ه ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يجيبنا رجلنا ويعيدنا من شرور أ ن ف س ن ا وسيئات أ ع م ا ل ن ا و أ ن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباع ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا ا ش ت ن ا ب ه و ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يميتنا غير مفتونين غير ضالين ولا مضلين و أ ن يموت المرء على حالات ك ث ي ر ة سوى الكفر خير له من أ ن يموت وقد ضل ل أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم أ م ا ت ص ي م أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم هذا أ م ر خطير ل أ ن ه سيحمل وزره ووزر كل من ضل وراءه من مثل فتوى وصلى وعلى وحدينا الله على وعلى الله سيدنا محمد